أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلتم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اضعوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر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 سحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتنفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم ملك بني آبؤ في الأرض، وما نحن لكما مؤمنين. وقال في الرعب نؤتون بكل ساحر علي، فلما جاء السحرة قال لهم سألقوا ما؟ ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 ثَمَّ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ تَأْثِيرًا زينة وأمهالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني سرايا البحر فاتبعهم في الرعب وجنود بالغمد وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بلو إسرائيل فأنا من المسلمين آمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فليم نلجيك ببدئك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافين ولقد بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْمُعْجِزَاتِ وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُسُلِنَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَقَدْ كَانُوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لَقَدْ جَاكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِأَعَيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الذين حقت عليهم كَلِمَةُ ربك لا يؤمنون وَلَمْ جاءتهم كل آيَةٍ حتى يَرَوْا العذاب لو كانت قرية آمَنَتْ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وما تعناهم الى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا افنت تكون الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا به بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تظن الآيات والنذر عن قوم الله فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَضَرَّعُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ وَعَلَيْنَا جِنّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن لا إله لكن عبد الله الذي يتوفقم ومرج أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك لي حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يغرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بغر فلا كاشف له وَإِيَّاهُ وَإِن يُرِيدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ ومن غل فإنما يظل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأة كتاب محكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله نهي لكم مَنْ هُنَاذِيٌّ وَبَشِيرٌ وَأَنِسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ فَتُبُوا إِلَيْهِ مَتَّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُومٍ وَيُتِقُ لَكُم فَضْلٌ فَضْلُهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي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 ألا حين يسترّون في أبهم يعلم ما يسرّون وما يعنون